حي على الصلاه حي على الصلاه حي على حيا حي على الفلاح حي على الصلاه حي على فلنذكر الصلاه في اول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب فلنذكر الصلاه أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب وبعدها العشاء وبعدها العشاء ونختم صلاتنا بالحمد والثنا بالحمد والثنا حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلا حي على الصلاة, حي على, الصلاة حي, على حي على الفلاة قد قامت الصلاة يا إخوة الإيمان قد, أمر الإنسان قد قامت الصلاة يا إخوة الإيمان الله في علا قد أمر الإنسان أن يعبود الإله ويطلب الإحسان I'm